مخلوق فالكون هو الله نسال الله وسبق لنا انهم قالوا السما الله والارض هو الله والانسان الله والبعير والله الله نعم هو عين هذا الكون ليس بغيره انا وليس مباين الاكوان اذا قال ليس مباين الاكوان يعني ليس بائنا من الخلق لازم ان يكون هو الخلق كلا وليس مجانبا ايضا لها فهو الوجود بعينه وعيانه قال ابن القيم إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان يعني إن لم نقل إن الله فوق كل شيء صار هذا القول هو القول يعني هو القول الراجع في الميزان يعني معناه إن لم نقل إن الله فوق كل شيء لازم أن نقول إنه عين كل شيء نعم لأنه إذا قلنا إن الله ليس فوق السماوات ليس فوق الخلق ولا عنامية ولا شمال ولا تحف ولا أمام ولا خلق وش لازم أن يكون هو عين الخلق فإذا قلنا إنه فوق العرش سلمنا من هذا فصار قول الجميع المعطلة صار يعود تماما إلى قول من إلى قول الاتحادية أهل وحده الوجود لأنهم يقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا مباين ولا متصل ولا مبسر إذن ما هو عدم إذن هو الكون هذا هو المخلوقات ولهذا قال إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في المزان نعم إذ ليس يعقل بعد, بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قال في النصان يعني إذا قلنا إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال لازم أن يكون حالا في الخلق فيكون الخلق بمنزلة الجسد والخالق بمزلة الروح كما قالت النصراني ماذا قال النصراني قال إن عيسى إن الله حل في عيسى إن الله حل في عيسى قول بالله الله فجعلوا عيسى جسدا وجعلوا الله روحا نعم فاحكم على نعم. قلبي هذا قلبي ما بارك. نعم نعم قل ان نحقق القول إن لم يكن فوق الخلائق ربه يعني إن كان إن لم يكن رب الخلائق فوقه هذا ما هو. فالقول هذا القول المساء إليه الذي قال إن, إن الله هو عين هذا القول في العتمه ينبغغ يكون نعم ينبغغ أن يكون هذا يعني اما أن تقول الله فوق كل شيء ولا قل بهذا قول نعم فاحكم عنها من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بياني بخلافه الوحيين وال... وال... الوحي والإجماع والعقل الصريح وفطره الرحمن فلا يقطع حدا ما دون الوداع حد النحال بغير ما فرقاني جات كل أنا ما أبي أعرف إهتم قلبي، فعليه أوقع حد معدوم معدوم إيه طيب لا لا معدوم الوضع بلا وضع وضع وضع وضع وضع وضع وضع لانه نسخه هي اصلا طيب يقول المؤلف رحمه الله فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها من قال ليس بخارج عنها اي عن المخلوقات والفاعل خارج يعود على من على الله ولا فيها يعني داخل بحكم بيانه ما هذا الحكم بخلافه الوحيين يعني بانه مخالف للوحيين وهما الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن خمسة لأن كل هذه الخمسة تطابقت على إثبات علو الله عز وجل فوق كل شيء الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة انتبه طيب القرآن مملوء من ذكر علو الله وهو طاهب هو طاعدات أأمنتم من في السماء فأرجون ملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض والآيات كثيرة أكثر من تحسن في السنة اجتمعت انواع السنه الثلاث الثلاث القول والفعل والاقرار اما القول فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في سجوده سبحان ربي العظيم واما الفعل فانه حينما سال الناس وهو يخطبهم يوم عرف، على هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد يرفع اصابعه الى السماء وينكتها إلى الناس وأما الإقرار فسأل الجاريح اين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة الإجماع أجمع السلام من الصحابة والتابعين ولأيما بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه سواء العرش العقل الصريح العقل الصريح العقل السالم من الشبهات والشهوات لأن صريح كل شيء هو الخالص منه فالعقل السالم من الشبهات والشهوات يشهر بان الله تعالى فوق كل شيء وأن العلو من صفاته وذلك لأن نسأل هل العلو صفة كمال أو صفة نقص كل أحد يقول صفة نقص كل واحد يقول صفة كمال وإذا كان صفة كمال فإن الرب أحق بالكمال من غيره، فيكون العقل دالا على إيش على علوم الله أما الفطرة فكل إنسان يقول يا الله لا يرتفع قلبه إلا إلى السماء وهذا شيء مشاهد لا يمكن أن يميل قلبك إذا قلت يا الله إلى اسفل ولا إلى يمين ولا شمال هذه الدلالة في فكرة يقول فعليه أوقع حد معدوم وذا حد المحال بغير ما فرقاه نعم ان يقول لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أوقع على الله إيش حد المعدوم الذي لا وجد له نعم يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونبح فعليه أوقع حد ما دوم وذا حد المحال بغير ما فرقاني يا للعقل اذا نفيت ونقيضه مخبرا ونقيضها هل يا للعقل نفيت مخبرا ذاك في امكانك يا رحمه لا هل ذاك طيب يا للعقول عندنا مستغاث ومستغاث له فاللام تدفع عن المستغاث عن المستغاث به فتفتح وتكسر في المستغاث له فتقول يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين هنا يا للعقول والليالي العقول، ها؟ هل هو يستغيث بها أو لها؟ لاها وضع، ظاهر إنه لها، فتكون ليالي العقول. نعم. إن كان نفي دخولي وخروج لا يصدق لما للإمكاني. يصمت حققون ومتحققون ومتنين، ومت... وبالكسر متحققين. إلا على عدم صريح النفي متحقق ببداهة الإنسان أيصح في المعقول يا أهل النهاء ذاتان لا بالغير قائمتان خطها وضحا فيها يصدر بلساء بلساء المجلسة اما الصين المهمله فلا وجه لها ولهذا اهل نعم فتجتمعان ويصلح فيجتمعان طيب نشوف القطع هذه يقول يا للعقول اذا نفيتم مخبرا ونقيضه هذاك في امكانك يا للعقول يعني معنى انه لا عقول لكم فانا استغيث الله ان يهبكم عقولا اذا نفيتم مخبرا ونقيضا مثل لا داخل العالم ولا خارجا فنفوا كونه داخلا ونفوا كونه خارجا وهذا لا صح لان نفي النقيضين محال فهو اذا لم يكن داخلا لزم ان يكون خارجا واذا لم يكن خارجا لزم ان يكون داخلا فأي عقل يكون لا داخل ولا خارج ويصدق بهذه القضية فليس بعقل ليس بعقل إخلاقه ولهذا قد يالي العقول إن كان نفي دخوله وخروجه لا يستقان معا لذي إن كان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهه الإنسان يعني أن نفي الدخول والخروج معا لا يستقان إلا على شيء ايش عدم الذي ليس بداخل ولا بخارج معناها انه عدم لا يصدقان الا على عدم صريح نفله متحقق اذا جان نفيه متحقق مبتدا خبر صار متحقق بالرفض واذا قلنا الا على عدم صريح نفله متحقق تكون صبى لعدم فيجوز في الرجال الجر الرفض ببداهه الانسان ايصح في المعقول يا اهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ايش الجواب لا هل يمكن ان نقول ذاتان وليست كل واحده قائمه بنفسها <تصفيق> لاننا لا بالغير يعني ليست كل واحده قائمه قائمه بغير الاخرى هل يصح ان نقول لنا عندنا ذاتها ذات الخالق وذات المخلوق هو كل واحده قائمه بنفسها الجواب لا لا يصدق ابدا ليست تباين منهما ذات لاخرى او تحارثها فتجتمعان ان كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع الى المعقول والبرهان صحيح يعني لا بد يعني المعنى لا بد اذا اثبتم لله ذاتي لا بد ان تكون احداهما خارجه عن الاخرى او داخلها فيها اما ان تقول لا داخل ولا خارج فهذا لا يمكن هذا شيء مستحيل الا اذا قلتم بقول من بقول اهل وحث الوجود ان الرب عين العبد فحينئذ تسلمون من المحارم لكن تاتون بمحارم امكر منه واشد <تصفيق> نعم انت الوقت نعم المحايثه ضد المباينه يعني تتصل بها فلئن زعمتم أَنَّ ذلك في الذي هو قابل من جسمي أو جسماني والرب ليس كذا فنفي دخولي وخروجي ما فيه من بطلاني فيقال هذا أولا من قولكم دعوى بلا لا اصطلاح من فريق فانقل وحرم المبين بحكمه يوناني والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لساني أنسيت نفي الظلم عنه وقول قبض الروحاء وليس ذا امكاني ونسيتنا في النوم والسنة التي ليست لرب العرش ذي الإمكان ونسيتنا في الطعم عنه وليس ذا مقبولة والنفي في القرآن ونسيتنا في وناد وليس ذا ونسيتنا في الطعم الطعم عنه أو الطعم يصل وليس ذا مقبولة لا عندي مقبوله الها مقبوله عدله ونسيت نفي الطعن عنه اليس ذا مقبولا والنفي في القران ونسيت نفي ولاده او زوجه وهما على الرحمن ممتنعان هذه القطعة يريد موالف رحمه الله أن يبين أن هؤلاء الذين نفوا الله على عرشه قالوا إن هذا التقسيم الذي ذكرتم بأنه إما أن يكون خارج أن يكون العالم خارج الله عز وجل أو داخلا فيه أو هو الله تذكرون هذا أو لا طيب قال إن هذا انما يكون فيما هو قابل انما يكون فيما هو قابل فهو الذي لا يصح أن ينفى عنه احد المتناقضين اما ما ليس بقابل فانه يصح ان ينفى عنه النقيضان مثلا الجدار يصح ان نقول انه لا يظلم او ما يصح لماذا لانه غير قابل فاذا نقول, نقول ليس بظالم ولا غير بظالم نمتع عنه الامرين لانه ليس بقابل ابن القيم يقول رحمه الله قولكم هذا الشيء قابل او غير قابل هذه دعوه مجردة فلئن زعمتم ان ذلك في الذي هو قابل من جسم او جثمان عندكم او جثمان والصواب او جثمان بالثأ كذا عندكم من جسم او جثمان والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من قتلات انتم معنا يقول ان زعمتم أنه لا يصحن في الدخول والخروج فيما هو قابل من الأجسام والجثمان فيقال هذا اولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان قولكم الشيء لا يجوز نفي نفي وجوده وانتفائه إذا كان مضافا الى غير قابل نقول هذه دعوه مجرده ذاك استقلال من فريق فارق الوحي المبين بحكمه اليونان يعني بذلك اهل المنطق والفلسفه هم الذين قالوا انه يصف نفي الشيء ونفي يعني ان يقال لا داخل ولا خارج أن يقال لا داخل ولا خارج لأنه ليس بقابل للدخول والخروج. فيقال إن هذا استلاح منه هذا استلاح منه فإنه يصف أن ينفى الشيء عما ليس بقابل له كما سأت يقول استلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليوناني. قلب هذه المعاورة يعني فارق الوحي وأحل بداه حكمة اللون، والشيء يصدق فيه عن والشيء يصدق نفسه عن قابل وصوا، يعني يصح أن يوفى الشيء عما يقبله وما لا يقبله في معهود كل لسان. أنا صيت نفي الظلم عن... عن من عن الله، وقولك الظلم المحام الجهلي والمعتزلي يقول ان الظلم محال على الله لا يتصور في الظلم ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه اذن نفى الشيء عن ما ليس بقابل له فدل هذا على ان الشيء يصف نفنه عما ليس بقابل له حتى في اقرارك انت تقول ان الظلم محال على الله ولا يمكن ان تصفه بالله ومع ذلك فقد نفاه الله عن نفسه ولهذا يقول نسيت نفي الظلم عنه وقولك وقولك يعني ونسيت قولك الظلم المحال يعني أن الظلم محال ان يقع من الله وسبق توجيهه وأنهم يقولون إن الظلم هو تصرف الفاعل فيه في غير ملك والله تعالى إذا تصرف في ملك بأي شيء فهو ليس بظالم ونسيت نفي النوم والسنة التي نفي النوم والسنة في قوله تعالى لا تأخذهم سنة السنة ولا نوم مع أن الله ليس بقابل لذلك ولهذا قال التي ليست لرب العرش في الإمكان ونسيت نفي الطعم عنه وهو يطعم ولا يطعم وليس ذا مقبولا يعني ليس مقبولا له لا يمكن أن يكون الله تعالى الى للطعام ولا طائم للطعام ولاك في القران والنفي في القران ونسيت نفي ولاغه او زوجة لم يلد ولم يولد ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وهما على الرحمن ممتنعان والله ادوسط الجمال خدتها نعم والله قد وصف الجماد بأنه ميت ناصا وما له عينان، وكذا نفعل الصور الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان هذا وليس بها قبول لله هذا وليس بها قبول لله هذا وليس لا قبول للذي ينفي ولا من جمله الحيوان ويقال ايضا ثانيا طيب والله قد وصف الجماد بانه ميت والذين سمعوا من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احد مع انها جمادات اللات والعزة ومناهج جمادات فنفى عنها اعف وصفها بأنها ميتة مع أنها غير قابلة لذلك إذا فالشيك يثبت في ما لا يقبل وينفى عما لا يقبله بنص القرآن فكيف تقولون اننا إذا قلنا إن الله لا داخل ولا خارج فإن هذا وصف صحيح لأنه غير قابل لأن يكون داخلا أو خارجا نقول لهم حتى وان كان غير قابل فان هذا الأصل طيب ثم قال وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون هذا وليس لها قبول للذي يمدو ولا من جمله الحيوان واضح؟ يعني هذه الأشياء جمعت مهما من الحيوان التي نفعل الموت أو, أو, أو الشروع ومع ذلك نظار الله عدد نعم ويطال عيضا ثاني لو صحها ذا الشرط كان لما هما ضداني لا في النقيضين لذلك لا لا يثبتان وليس يرتفعان ويطال ايضا هذا وجه الترتيب الوجه الاول عرفنا ان دعواكم ان هذا الشيء قابل ان هذا الشيء قابل للشيء فينفع عنه او يثبت هذه دعوه مجرد غير مقبوله ثانيا لو سلمنا ذلك جدلا ما صح ان يكون في النقيضين ما صح ان يكون في النقيضين وهما الوجود والعدم هم يقولون لا تصف الله بأنه موجود ولا بأنه معدوم لا موجود ولا معدوم تيشكون لا بد من أن يكون إما موجودا وإما معدوما باتفاق العقل لأن التقابل بين الموجود والعدم تقابل سلب وايجاب لا تقابل عدم ملكة تقابل السلب وايجاب فتقابلهما من باب تقابل النقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفع إذا لا بد من وجود أحدهما فأنت إذا قلت إن الله لا يوصف بأنه موجود ولا بأنه معدوم ماذا صنعت رفعت عنه إيش؟ النقيضين وهذا حال ولهذا قال ويقال ايضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضد وليس الشرط <تصفيق> أن الإثبات والنفي لا يصح رفعهما فيما كان قابلا لهما لو صح أنه لا يصف نفيهما وإثباتهما لما إلا لما كان قابلا فنقول هذا يصح في الضدين اما في النقيضين فلا اذن نحتاج الى معرفه الفرق بين الضدين والنقيضين الفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان ولكن يمكن ان يرتفعا جميعا يمكن ان يرتفعا جميعا واما النقيضين لا يجتمعان ولا يمكن ان يرتفعا جميعا واضح واضح سمان ها. المثال السواد والبياض السواد والبياض ضد لانهما لا يجتمعان اذا كان الشيء اسود فليس بادله وإذا كان ابيض فليس في اسود يقيم لا يمكن ان يكون الشيء اسود أبيض في ان واحد لكن هل يمكن ان يرتفعا كيف احمر, أحمر. يعني يرتفع السواد والبياض ويحب بدلهم الاحمر فمثلا هذا الثوب ابيض او اسود او احمر إذا نفيت عنه البياض، إذا, إذا قلت انه اسود لم يكن أبيض وإذا قلت أبيض لم يكن أسود هل يمكن أن تقول ليس اسود ولا أبيض واشيقون هذا نضدان لكن موجود عدم هذان ناقضان الشيء إذا قلت غير موجود لازم أن يكون معدوما واذا قلت معدوم ها لم يكن موجودا معروف فاذا كان الشيء معدوما لم يكن موجودا اذا كان موجودا لم يكن معدوما لكن اذا كان اسود لا ليس بلازم ان يكون ابيض اذا لم يكن اسود ليس بلازم ان يكون ابيض قد يكون احمر فالنقيم رحمه الله يقول لو صح هذا الشرط وهو انه ي يجوز نفي الضدتين عما ليس قبل لهما ما صح في النقضين كلاهما لا يثبتان وليس أرتفعان ماذا معنى لا يثبتان يعني لا يجتمعان وليس أرتفعان نعم ويقال أيضا نفي نفيكم لقبولي لهما يزيل حقيقة الإمكاني بل ذاكر في قيامه بالنفس او بالغير في الفطره والاذهان فإذا المعطل قال ان قيامه بالنفس او بالغير ذو بطلان اذ ليس يقبل واحدا من ذلك الامر الا وهو ذو امكان جسم يقوم بنفسه أيضا كما عرض يقوم بغيره أخواني في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في فيه سياني ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاعت هذا النفي في البطلان فوزان هذا النفي ما قد قلت حرفا بحرف أنتم عاصماني والخصم يزعم ان ما هو قابل لكليهما والخصم يزعم هو قابل لمكاني فافرق لنا فرقا يبين لنا يبين مواقع اثبات والتعطيل بالبرهان أولا فاعطي القوس باريا وصل للفشر عنك وكثره العديان يقول مولانا رحمه الله ويقال ايضا نفيكم لقبوله لهما نزيل حقيقة الامكان إذا قلتم إن الله ليس بقابل لهما والضمير هنا يعود على كونه داخل العالم وخارج العالم يعني ليس بقابل أن يكون داخل العالم أو خارج العالم وإذا كان ليس بقابل جاز أن ننفيهما عنه فنقول ليس بداخل ولا بخارج كما يصح أن نقول في الجدار ليس ليس ظالما ولا غير ظالم لأنه لا أقبل فنقول لهم إذا قلتم إنه ليس بقابل لهما فإن هذا يزيل حقيقة الإمكان يعني يجعل الشيء الممكن مستحيل كيف ذلك بل بين له نظير بين له نظيرا بل ذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والألهام وذلك أن نسأل هذا الرجل المعطل الذي يقول إن الله ليس في قابل إن يكون داخل العالم أو خارجه نساله هل قام بنفسه او بغيره لا يستطيع ان يقول لا لم يقم بنفسه ولا بغيره لانه ان قال لم يقم بنفسه لازم ان يكون محتاجا الى الغير حينئذ يكون وصف الله باقبح مما لو قال انه قائم بنفسه لذلك ليس له مفر وهو سؤال محرج محرج لا يمكن أن يتكلم معه نقول له طيب إذا قلت أنه ليس بقابل أن يكون داخل العالم الخارجة يجب أن تقول ليس, بقائم أن يكون ليس بقابل أن يكون قائم بنفسه أو بغيره وهذا لا أحد يقول لا بد أن يكون قائما بنفسه أو بغيره ونحن نقول ما هذا التكلف وهذا التنطع لماذا هل الصحابه سلفوا هذا المسلك نعم لا ما ناقشوا هذا النقاش لكن علماء السلف ولا سيما في العصور الوسطى اضطروا الى هذا البحث الذي قد يقول القائل انه لا ينبغي ان نبحثه في الله عز وجل وان نتكلف ونترطع على الخمر اضطروا الى ذلك لأنه مبتلو بقوم يتكلمون بمثل هذه الامور من اجل نفي الله حقيقه لان حقيقه قولهم انه ليس هناك اله اذا قالوا ليس ليس الله بداخل العالم ولا خارجه كل انسان يفهم على فطرته ان الشيء الذي ليس داخل العالم ولا خارجه ها شيء معدوم وهم يخاطبون الناس بعقولهم وفطرهم فاذا سمعوا مثل هذا الكلام قالوا إذا ما رب لذلك اضطر العلماء كشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهما من أهمث العلماء اضطروا إلى الخوض في هذا الامر وإلا فإن الإنسان سنقول ما لنا ولهذا البحث الذي قد يكون تصوره صعبا فضلا عن إقراره أو نفيه نقول لأننا إذا تلين لا نبغي أن نجعل الباطل في الميدان يركض حيث شاء وينصرف حيث شاء لا بد ان ندخل المعركه حتى يتبين الامر فهنا رحمه الله يقول بل ذاك في قيامه بالنفس او بالغير وهذا شيء مستحيل لا يمكن احد ان يقول ان الله ليس بقائم بنفسه ولا ولا بغيره طيب فاذا المعطل قال ان قيامه بالنفس او بالغير ذو بطلان إذ ليس يقبل واحدا من ذينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان إذا قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان يعني معنا أننا لا يمكن أن نقول إنه قائم بالغير لأن هذا أمر معلوم البطلان إذ أن الله غني عن كل احد ولو قلنا إنه قائم بغيره لازم أن لا يصف أن يكون ربا لأنه يلزم منه إذا كان قائم بغيره أن يكون محتاجا لذلك الغير بل وأن يكون مسبوقا بذلك الغير لانه محتاج إليه إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إن كان جسم يقوم بنفسه ايضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان في حكم امكانه يقول إن الشيء الذي يقوم بنفسه إما جسم وإما عرب إما جسم نعم الذي يقوم بنفسه جسم والذي يقوم بغيره عرب ف... فالطول والقصر والصفحة والمرض هذه تقوم بالغير فهي عرب و... والذات هذا جسم هم يقولون إن الله منزه عن الأجسام والاعراق لا تقول إن الله جسم ولا تقول إنه عرب ولا تصف بالصفات التي تستلزم أن يكون الجسم عرضا على زعمه فلهذا نفي الجسم عندهم ونفي العرب بالنسبة لله أمر ممكن أمر ممكن لأنه غير قابل لذلك يقول جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرب يقوم بغيره أخواني يعني أنك إن قلت إنه قائم بنفسه شبهته بالجسم وإن قلت إنه غير قائم بنفسه شبهته بالعرض في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان يقول إنه إنه هذا ممكن وليس بواجب يعني ممكن أن يقوم بغيره أو بنفسه وليس بواجب أي أنه يجوز أن ننفي الأمرين عنه ولكن نقول نحن الواقع انه يجب ان يكون اما قائما بنفسه واما قائما بغيره ولا ليس في ذلك محيط فكذلك ايضا نقول بالنسبه لكونه داخل العالم او خارجه لا بد من احد الامرين اما داخل وإما خارج واما الامر الثالث وهو ايش لا الوحده أن يكون هو عين الصدق خل... اذا قلت ليس داخلا فيه ولا ح... ولا خارج منه فقل هو عينه واصدق ما سكن وحد الوجود فكلاكما ينفي ينفذ الاله حقيقه وكلاكما في نفه سيان كانه نسيب والله اعلم وهذا هجل الى الى شرح متن الشرح الرأس نعم دا. نعم لا يقال لا ما قال بنفسه والعرب ما قال بغيره ولا شك النبيس والعرب أخواني في رحمة الكامل فتكون كل واحدة من هذين الصفتين أعلى القيام بالنفس والقيام بغير سفة لممكنة وَمَا كَانَ مِمْتِنَ فَلَيْسَ بِوَالِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ وَحِلَةً مِنْهُمْ رَصِفَةً لِوَالِهِ وَبِذَلِكَ يَكُومُ التَوْضِيدُ غَيْنَهُمْ أَبَزِيدًا فيقال, فيقال له ان رحل يقل وينه هنا لأن يقال لا قائم لا قائم من نفسه ولا بغيره يستلزم من في حقيقة الله كما السلزمه الرؤون ما في قولكم لا لا داخل, داخل ولا خارج فكلابنا في نفسي سواء لأن الضرورة التي صارت تبوء أحد المصريين بقول الفروض هي بعينها التي تطري أن يذكره إما في يوم بالنص وإما في يوم بالغير، فكما لا يقبل موجود لا داخل ولا داخل ولا خارج، فإنه لا يقبل موجود لا يكون قائما بالنص ولا بالغير. طيب، إذا الحضار صار مع قوم يقولون إنه لا قائم على تقدير. قول من يقول لا قائم بنفسه ولا بغيره نقول لهم أن, أن هذا يساوي تماما قول القائل لا داخل العالم ولا خارجه فإذا كان يستحيل أن لا يكون قائم بنفسه أو بغيره فيستحيل أن لا يكون داخل العالم ولا خارجه يعني هو لا بد أن يكون قائم بنفسه أو بغيره إذا كان كذلك لا بد أن يكون داخل العالم أو خارجه هذه كهذه فيكون قول فكلاكما يشير إلى من إلى الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه والذي يقول لا قائم بنفسه ولا بغيره مع أن نلاحظ أن الجميع والمعتزله الذين يذكرون الأول يقولون إن الله قائم بنفسه ويقولون مستحيل أن نقول لا قائم بنفسه ولا بغيره مستحيل فنقول إذا جعلتم هذا مستحيلا فاجعلوا الثانية ما هو الثانية لا داخل ولا خارج يجعلوه مستحيلا وإذا جعلتم لا داخل العالم ولا خارجه ممكنا فاجعلوا لا قائم بنفسه ولا بغيره ممكن ولهذا قال كلاكما ينفي الاله حقيقه وكلاكما في نفي سجان. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا اذ هما عدلان صحيح يعني يقال لمن قال لا داخل العالم ولا خارجه ماذا ترد على من قال لا قائم بنفسه ولا بغيره لا انت لن ترد عليه ابدا لانك اذا رددت عليه قال لك ان كان ما اقول ممكنا مستحيلا فما تقوله انت كذلك مستحيل والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان سوزان هذا النفي ما قد قلت حرفا بحرف انتما اصنوان طب ما انت رح صار الكلام الان بنجعل نشكك بين هؤلاء وهؤلاء بين من يقولون انه يمكن ان يقول لا داخل العالم وخارجه ويقول لا يمكن ان نقول انه لا قائم بنفسه ولا بغيره والخصم يزعم ان ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكانه نعم الخصم يعني به اهل السنه الذين يقولون ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان ونحن نقول انه يقبل المكان او لا يقبل يقبل فالله تعالى في مكانه هو فوق كل شيء لكن له ليس مكانا محيطا به فاقرق لنا فرقا يبين مواقع الاثبات والتعطيل بالبرهان يعني يبين ان هذا ممكن وهذا غير ممكن او لا يعني لا تفرق فأعطي القوس باريها وهذا مثل يضرب للشخص الذي لا يحسن الشيء يقال له أعطي القوس باريها لأن باري القوس الذي يبره ويصنعها أعلم بها أعطي القوس باريها وخلي الفشر عنك وكثرة الهديان الفشر في اللغو الذي ليس فيه فائدة فكلامه في له خلاصه هذا هذا الفصل كله ان ابن القيم يريد ان يلزم مفات العلوم بايش بالقول في العلوم لانه يقول لهم امامكم ثلاث احتمالات اما ان يكون داخل العالم او خارج العالم او هو العالم بعينه ليس سبيل خروج عن هذه الثلاثة هم لا يمكن أن يقولوا إنه هو نفس العالم لأنهم يكفرون من يقول بذلك نقول إذا نعزمكم أن يكون إما داخل وإما خارج هم يقولون لا داخل ولا خارج يقولون ما يمكن هذا ما يمكن لا يمكن أن ترفعوا الدخول والخروج. فيقولون إن ذلك ممكن ليش؟ لأن الله غير قابل لهذين الوصفين وما كان غير قابل صح نفيهما عنه كما تقول الجدار لا يرى ولا يعرف تنفي عنه النقضين لماذا لأنه غير قابل بماذا نرد عليهم نرد عليهم بثلاثة أول كما قال البقاء الوجه الاول ان قولكم ان النفي والاثبات لما يكون بما كان قابلا